وأما الحديث الثاني حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء الحلية يوم القيامه يحلى بها الرجال والنساء يلبس الرجال والنساء حلية من ذهب وفضة ولؤم وحلوا اثاورا من الذهب يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ فهم يحلون بهذه الانواع الثلاثه يلبس الرجل والمراه في الجنه حليا من هذه الانواع الثلاثه ذهب وفضه ولؤلؤ ولا بد أن تكون مرصوفه على وجه يحصل به الجمال أكثر واكثر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 وهذا يدل على فضيله الوضوء حيث تكون مواضعه يوم القيامة بها الإنسان في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها وأما الحديث الثالث حديث مارج الله عنه ففيه أن من أحمى أن توضع الوضوء خرجت خطاياه تخرج خطاياه من, من هذا الوضوء حتى من تحت أظفاره وعلى هذا فالوضوء يكون سببا لكفارة الخطايا حتى من أدق مكان وهو ما تحت الأضواء وهذه الأحاديث وأمثالها يدل على أن أن الوضوء من أفضل العبادات وأنه عبادة ينبغي الإنسان أن ينوي في التقرب إلى الله عز وجل يعني أن يستحضر وهو يتوضأ أنه يتقرب إلى الله كما أنه إذا صلى يستشعر بأنه يتقرض إلى الله فكذلك إذا توضى ويستشعر بأنه يمتثل أمر الله في قوله إذا قمت من الصلاة فأصل وجوه ويستشعر أيضا أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في وضوءه وكذلك أيضا يستحضر أنه يريد الثواب وأنه يثاب على هذا العمل حتى يحقنه ويحسنه نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب فضل الوضوء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا ثم قال من توضى هكذا, هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافله رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم في هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب بيان فضل الوضوء منها حديث عثمان بن عفار رضي الله عنه انه توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ومسح راسه بيديه فاقبل بهما وأجبر ومسح اذنيه وغسل إجريه ثلاثا إلى الكعبين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهذا شيء يسير الا الحمد أن الإنسان يعمل هذا العمل ثم يغفر ما تقدم من ذنبه وآخر العلماء من ذلك أنه يستحب لمن اسبغ الوضوء أن يصلي رفعتين وتسمى سنة الوضوء سواء في الصباح أو في المساء في الليل أو في النهار بعد الفجر أو بعد العصر لأنها سنة لها سبب. فإذا توضع الإنسان نحو وضوء الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم فإنه يصلي رفعتين ليغفر له ما تقدم من ذنبه وفي هذا الحديث قال وكان مشه إلى المسجد وصلاته نافلة يعني نافلة يعني زائد على المغفرة الذنوب وليس ما نافلة يعني صلاة تطوع قد تكون صلاة فريضة لكن نافلة يعني شيئا زائدا على مغفرة الذنوب لأن ذنوبه غفرت بوضوءه وصلاته الأولى فتكون هال... فيكون الى المسجد وصلاته ولو فريضة نافلة أي زيادة زياده على مغفره الذنوب لأن النفله في اللغه معناه زياده كما قال الله تبارك وتعالى ومن الليل تتهجد به نافله اللف ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابي هريره في أن الوضوء تخرج به الخطايا إذا غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك مع الماء أو مع اخر قطر الماء أو هنا للشك من الراوي وعلى كل حال فإن المساء إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه الذي كان بطشا بها وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه حتى يخرج نقيا من الذنوب ولله الحمد فهذا دليل على فضيلة الوضوء ولكن من منا يستحضر هذا الفضل فهل يكتب هذا الفضل والأجر للإنسان سواء استحضره أم لا الظاهر إن شاء الله أنه يكتب له سواء استحضر أو لم يستحضر لكن إذا استحضر فهو أكمل لأنه إذا استحضر هذا احتسب الأجر على الله عز وجل وأيقن أنه سيجازى ويكافى على هذا العمل جزاء مكافأ بخلاف ما إذا توضع وهو غافل لكننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذا الأجر حتى من الإنسان الغافل الذي يتغضى على سبيل إبرائيذ المدن والله موطف أمام الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حاديث في باب فضل الوضوء عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا ان شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا لا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجله بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون, يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم هذا الحديث الذي اورده النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الوضوء عن به هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اتى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وانا إن شاء الله بكم لاحقون او للاحقون اتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن زيارة القبور لأن الناس حديث عهد بالشرك فخش أن تتعلق قلوبهم بالقبور وتفتتن بها فنهى عن الزيارة ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم بالزيارة فقال كنت نهيتهم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تدخر الموت وفي روايه تذكر الاخره فأمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم بزيارتها وبين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة وأنها تذكر الموت تذكر الإنسان الذي على ظهر الأرض أنه اليوم على ظهرها وغدا في بطنها ولا يدري متى يكون هذا قد يصبح الإنسان على ظهر الأرض ويمسي في بطنها وقد ينسي على ظهر الأرض ويصبح في بطنها فكان في زيارة في المقابر تذكير للموت أو تذكير للآخر لأن الإنسان يمر بالمقبرة فإذا فكر وإذا أبوه أخوه عمه زوجته وما أشبه ذلك أمس كانوا معه ياكلون ويشربون ويتنعمون في القصور والان هم مرتهنون باعمالهم في أعمالهم يتذكر العام الماضي في مثل هذا الوقت وهم معنا فرحون بالدنيا مرتبطون بها والآن غادروها وصاروا مرتهنين بأعمالهم من يعمل خيرا يلقى ومن يعمل سوءا يلقه فهي تذكر الآخرى تذكر الموت حقيقة اخرجوا إلى المقابر انظروا هؤلاء العالم الذين لا يحصيهم إلا الله عز وجل أو لا يحصون إلا بمن شقه كانوا بالأمس معه والآن هم في بطن الأرض ولا تدريف فلعلك ضجيعهم في مدة نسير فهي تذكر الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا كان يخرج هو بنفسه إلى البقيين يزور أهل البقير ويسلم عليهم ويسلم عليهم عليه الصلاه والسلام ويدعو لهم فسلم عليهم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين يعني يا أهل دار قوم مؤمنين يسلم عليهم والظاهر الله أعلم أنه يسلم عليهم ويسمعون اذ لا فائدة من خطاب لا يسمعه المخاطب لكنهم لا يستجيبون لأنهم في قبورهم فيسلم عليهم فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله فيكم للا وصدق النبي عليه الصلاة والسلام ما من حي إلا سيلحق الميت في الله عز وجل يقول وإنا إن شاء الله بكم للاحقون واختلف العلماء رحمهم الله لماذا قال وإنا إن شاء الله بكم وهو أمر معلوم متيقن كيف يقول إن شاء الله والصحيح أنه لا إشكل في هذا فإن معنى التعليق هنا معناه أننا إذا لحقنا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله متى شاء لحقناكم لأن الأمر امر والملك ملكه هو الذي يدبر عز وجل ما شاء في من شاء أليس الله يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين مع أنهم سيدخلون لأن لا أكد الدخول بالقسم واللام ونون التوكيد ولا شك في أنهم سيدخلون ولهذا لما جرى الصلح في الحديدة على أن الرسول يرجع ولا يكمل عمرته قال له عمر ألست تحدثنا أن ندخل البيت ونطوف به قال بلى لكن هل ما قلت لك هذه السنة ما قلت هذه السنة وإنك آتيه ومطوف به فالحاصل أن كلمة إن شاء الله هنا ليس معناها التعليق الذي يكون الانسان فيه مترددا بين حصول الشيء وعدمه بل معنى التعليق أن لحوقنا بكم ليس باختيارنا ولكنه بمشيئة الله عز وجل وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ثم قال عليه الصلاة والسلام وجدت أن لقينا إخواننا تمنى أن يلقى إخوانك عليه الصلاة والسلام الله يج... اللهم اجعلني وإياكم منه تمنى أن, أن يلقى اخوانه قالوا يا رسول الله علسنا إخوانك قال أنتم أصحاب أخص من الإخوان الصاحب اخ وزيادة والأخ أخم بلا مساحرة قال أنتم أصحابي يعني فأنتم أخص منهم وهم الصحابة إخوان للرسول عليه الصلاة والسلام واصحاب الله أما من جاءوا بعده فهم من المؤمنين فهم إخوان وليسوا أصحابه وردت أننا وجدنا لقينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال انتم أصحاب ولكن اخواني قوم يأتون بعد يؤمنون بي ولم يرونه اللهم لك الحمد اللهم ثبتنا على ذلك يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام وانهم رسول الله حقا ونحن لم وهم لا يرونه لكنهم اشد مثل الذي يرونه قالوا يا رسول الله كيف تعرفهم يعني وانت لم تشركهم فضرب مثلا برجل له خيل غر محجبه غر يعني فيها بياض في راسها محجلة بياض في, في ارجلها مع خير غهم يعني سود ليس فيها أي غره هل يشتبه عليه هذا بهذا؟ قالوا لا قال فإنكم تأتون يوم القيامة غر المحجرين يعني من أثر الوزن ففي هذا جلين على قضية الوضوء وأن هذه الأمة يأتون يوم القيامة وهم غر محجلون من أثر الوضوء غر يعني بيض, يعني بيض الوجوه محجلون يعني بيض الأرجل والأيدي وهذا البياض بياض نور وإضاءة يعرفهم الناس يوم القيامة في هذا اليوم المشهود العظيم تعرف أمة هذا النبي الكريم بهذه السيمة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 نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل الوضوء عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباب الوضوء على المكاره وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم وعن أبي مالك الناشري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء ما منكم من أحد فيبلغ ما منكم من أحد يتوضع فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء رواه مسلم وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحديث في بيان فضل الوضوء، وقد سبق الحديث في هذا المعنى وتتلمنا على زيارة القبور التي ذكرها المؤلف رحمه الله وبينا أن فيها فائدة عظيمة وهي تذكير الإنسان الموت أو الآخرة وليعلم أن زيارة القبور لا تحل للنساء فلا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاعن زائرات القبور والمتقدين عليها المساجد والسرط ولأن المرأة ضعيفة لا تتحمل فربما تنوح وتبكي وتلطم ولأن المقابر في الغالب تكون خالية من الناس فيخشى إذا خرجت المرأة إليها أن يتبعها السفهاء والسفل من الناس ويصل بذلك المحذور والفتنه لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أما إذا مرت المرأة في المقبرة من غير أن تخرج لقصد الزيارة فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو كما يدعو الرجل لأن هناك فرقا بين القصد وعدم القصد ثم يعلم أيضا أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل الصالح وابتقى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا ولهذا هم يدعى لهم ولا يدعون يدعى لهم كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ولكنهم لا يدعون لأنهم لا يفيدون وقد قال الله عز وجل ومن اضل من, من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا خشع الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى والذين يدعون من دون, يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيه أما ما ذكره رحمه الله من الاحاديث الباقيه، فهو حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ألا أنبئكم أو الا أخبركم بما ينفو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وإنما ساق الحديث عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستفهام من اجل أن ينتبه السامع لما يلقى اليه لأن الامر مهم فقال الا انبئكم بما يغضب الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا فلا يا رسول الله نبئنا قال اصباغ الوضوء على المزارع وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلك مضباب من الرباط اصبغ الوضوء على المكاره يعني ان الانسان يتوضا ويصبر وضوءه على كره منه اما لكونه فيه حمى ينفر من الماء فيتوضا على كره واما ان يكون الجو باردا وليس عنده ما يسخن به الماء ويكون ماء بارداً فيتوضع على قر، أو تكون هناك امطار تحول بينه وبين الوصول إلى مكان وضوء، فيتوضع على قر. المهم أنه يتوضع على قر ومشقة، لكن بدون ضرر. أما مع الضرر فلا يتوضع بل يتأمل، لكن يتأذى ويتوضع على قر. هذا مما يرفع الله الله في الخطايا وفع به الدرجات ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يتقصد ويذهب يتوضا بالبارد ويترك الساخن، أو يكون عنده ما يسخن به ويقول انا لا لا أسخن أريد أن اتوضا بالماء البارد لأنه لهذا هذا غير مشروع لأن الله يقول ما يفعل الله بعذابكم لين شكرتم وامنتم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس قال, قال ما هذا قالوا نذر أن يقفر الشمس فنهاه عن ذلك وأمره أن يستغيل. فالإنسان ليس مامورا ولا مندوبا إلى أن يفعل ما يشق عليه ويذره فالكل ما سهلت عليه عبادة فهو أفضل لكن إذا كان لابد من الأذى والكره، فإنه يؤجر على ذلك لأن هذا بغير اختياره كذلك كثرت القطاع إلى المساجد فيه دليل على أن جماعة تكون في المسجد ولا تكون في البيت وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد فإنه يؤجر ويرفع الله به له الدرجات وينفع عنه خطيئات وقد ثبت عن علي النبي عليه الصلاه والسلام أن الرجل إذا في بيته فأسبع الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وهذه نعمة عظيمة فإذا وصل المسجد وصلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تضر الصلاة وكثة الخطا يعني معناه أن يأتي الإنسان إلى المسجد ولو من بعد وليس المعنى أن, أن يتقصد الطريق البعيد أو المعنى أن يقارب الخطا لا هذا غير مشروع، يمشي على عارفه ولا يتقصد البعد يعني مثلا لو كان بينه وبين المسجد طريق قريب وطريق بعيد لا يتقصد أن يذهب إلى البعيد من البعيد لكن إذا كان بعيدا ولا بد أن يمشي إلى المسجد فإن كثرة الخطا إلى المساجد مما يمثل أغبير الخطايا ويرفع به الدرجات واما الثالث فانتظار الصلاة بعد الصلاة بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من هذه الصلاة يتشور إلى الصلاة الأخرى فرغ من صلاه العصر ينتظر بقلبه صلاة المغرب فرغ من صلاه المغرب ينتظر بقلبه صلاة العشاء وهكذا يكون قلبه معلقا بالمساجد كلما فرغ من صلاة إذا هو ينتظر الصلاة أخرى. هذا أيضا مما يمثله في الخطايا وارفع به الدرجات قال فذلك الرباط، فذلك الرباط. يعني المرابطة على الخير وهو داخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ثم ذكر المؤلف حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شط الايمان الطهور شط الإيمان يشمل طهور الماء وطهور التيمم وطهارة القلب من الشرك من الشرك والشك والغل والحقد على المسلمين وغير ذلك مما يجب التطهر منه فهو يشمل الطهاره الحسيه والطهاره المعنويه شطر الايمان نصفه والنصف الثاني هو التحلي في الأخلاق الفاضله والاعمال الصالحه لان كل شيء لكن الا بتنقيته من الشوائب وتكميله بالفضائل فالتكميل بالفضائل نصف والتنقيه من الرذائل نصف اخر ولهذا قال الطهور شطر الايمان واما شطر الثاني فهو التكميل بالاخلاق الفاضله والاعمال الصالحه ثم ذكر المؤلف آخر ما ختم به الباب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل إذا اسبغ الهدوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فانها تفتح له ابواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وكذا وزاد الترمذي رحمه الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه حديث في فضائل الوضوء والمؤلف لم يستوعب كل حديث ورد في ذلك لكن لو لم يكن من فضائله إلا حديث واحد لكفى به دعوه الى الوضوء واحسانه واسبابه وفق الله جميع لما فيه الخير والصلاح <تصفيق>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 ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا اتفقوا عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه البيض الصالحين باب الأذان يعني في فضله وما ورد فيه والاذان هو الاعلام الاعلام بالصلاه اي بدخول وقتها إن كانت مما يقدم او بفعلها ان كان مما يؤخر هذا هو الاذان يعني ينادي الانسان فيعلم الناس بان الوقت قد دخل في صلاه المغرب وفي صلاه الفجر وفي صلاه العصر وفي صلاة الظهر إلا أن يبردوا بها فالأذان عند فنول فعلها وكذلك في أذان العشاء إذا اعتموا بها واخروها فالأذان كذلك أخر وإلا فانه أذن عند دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا حضرت الصلاة فلنؤذن لكم أحدكم والأذان المشروع هو الذي يعذن للصلوات الخمس. وفورد في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة شرع الاذان واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف يعلم بدخول وقت الصلاة؟ فقال بعضهم نوقد نارا. نارا عظيمة يعرف الناس أن الوقت قد دخل وقال بعضهم بل نضرب في الناقوس, الناقوس الذي يشبه الجرس وهو الذي ينادي به النصارى لصلواته، وقال آخرون بل ننفخ بالبوق كما يفعل اليهود وكل هذا كرهه النبي عليه الصلاة والسلام فرأى رجل من الصحابة وهو عبد الله بن زيد جاء رجلا في المناع وفي يده ناقوس قال له أتبيع هذا قال وما لا تصنع به قال أعلم به للصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك قال فلا فقرأ عليه العذاب وقرأ عليه الاقامه فلما اصبح غدا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبره بالخبر فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها لرؤيا حق ثم علمه بلالا فاذن به في هذا الاذان المعروف ولما كان في زمن عثمان بن عفار رضي الله عنه وكثر الناس جعل أذاناً أول للجمعة قبل الأذان الثاني الذي الذي هو عند حضور الإمام فكان في في يوم الجمعة أذان أول وأذان ثاني وفي رمضان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أن يؤذن في آخر الليل إذا قرب وقت وقت أمره أن يؤذن وقال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فقلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بأم المفهوم فإنه لا, لا. فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فصار عندنا الفجر لها أذان أول ولكن ليس لها بل لأجل الإعلام بأن وقت السحور قد حل. والجمعه لها اذان اول من سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباع سنته قال بعض المتحرقين الذين يدعون انهم سلفيون سنيون قالوا ان اذان الجمعه الاول لا نقبله لانه بدعه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا القول منهم قدح بالنبي عليه الصلاه والسلام وقدح بالخلفاء الراشدين وقدح بالصحابه رضي الله عنهم فالمساكين هؤلاء وصلوا إلى هذا الحد الحد من حيث لا يعلمون أما كونه قدحا برسول عليه الصلاه والسلام فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وبإجماع المسلمين أن عثمان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأما كونه قد حن الخلفاء الراشدين فهو قد في عثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين والقادح في واحد منهم قادح في الجميع، كما أن المكذب للرسول الواحد مكذب لجميع الرسول وأما كونه قدح بالصحابه بالصحابة فلأن الصحابة لم ينكروا على عثمان رضي الله عنه مع أنه لو أخطى لانكروا عليه كما أنكروا عليه الإتمام في منع في الحج لكن في آدم الجمعه الأول لم ينكروا عليه فهل هؤلاء المتحدقون الخالفون أعلم بشريعة الله وبمقاصد الشريعة من الصحابة لكن صدق رسول الله أن آخر هذه الأمة يلعن أولها وعياذ بالله ويقدح فيه فاذان الأول للجمعه اذان شرعي بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة الإجماع السكوتي ولا عذر لأحد وقطع الله لسان من يعترض على خلفاء هذه الامه الراشدين وعلى الصحابة قد يقول قائل لماذا لم يشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام ويتمعه موجودة في عهده وجوابا السبب هو أن الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت المدينة واحتاج إلى أذان من ينبههم يكون قبل الأذان الاخير الذي عند مجيء الإمام فكان من الحكمة أن يؤذن وأثمار الله عنه بنى على أساس فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يأمر فلالا أن يؤذن في آخر الليل لا, لأجلس لا لأن الصلاة حلت صلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم ويرتع القائم فهو مقصد شرعي ولا إشكال في شرعيه الاذان الاول ليوم الجمعه إذن فالاذان الاول ليوم الجمعه مشروع بسنه الخلفاء الراشدين وايماء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابه الذين ادركوا هذا اما الاذان في اخر الليل فإنه مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان لايقاظ القائم، لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. لكن هل يشرع في غير رمضان؟ نقول لعله قياسا على فعل عثمان رضي الله عنه أن يوقظ الناس نرى أنه لا بعث فيه. وها هنا مسألة ثانيه الصلاة خير من النوم زعم بعض المتأخرين. أنها تقال في الأذان الأول الذي قبل الفجر وأخطأ خطا عظيما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكلالا أن, أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر قال إذا أدنت الأول لصلاه الصبح فقل الصلاة خير من النوم ومعلوم أن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وسمي اذان الاول باعتبار الاقامه لان الاقامه اذان ثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه وصححه صحيح وجاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث عائشه رضي الله عنها قالت فاذا اذن الاول للفجر يعني قام <تصفيق> يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى ياتيه المؤذن فيؤذنه لصلاه الفجر وهذا صريح في ان اذان الفجر الاول هو ما يكون بعد دخول الوقت واما, وأما الاذان اخر الليل فليس اذان للفجر بل هو أدان للنائمين ليقوموا وللقائمين ليرجعوا ويتسحروا إذا كان ذلك في وقت الصوت والأدان من أفضل الأعمال وهو أفضل من الإمامة يعني أن مرتبة المؤذن في الأجر أفضل من مرتبة الامام لأن المؤذن يعلن بتعظيم الله وتوحيد الله والشهادة للرسول بالرسالة وكذلك أيضا يدعو الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح في اليوم والليلة خمس مرات وأكثر والإمام لا يأسر منه ذلك والمؤذن لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة ولهذا كانت الأذان مرتبة مو في الشرع أعلى من مركبة الإمامة فإن قال قائل إذا كان كذلك لماذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذل ولا الخلفاء الراشدون أجاب العلماء عن هذا بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والخلفاء الراشدين كانوا مشغولين في مصالح العباد لأنهم خلفاء أئمة يدبرون الأمة والاذان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالاذان في وقته الآن إذا أراد الإنسان يؤذن ليس عليه إلا أن ينظر الى الساعه ويعرف أن الوقت حل أو لم يحل لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يراقبون, يراقبون الشمس ويتابعون الظل حتى يعرفوا أن الشمس قد زالت. ثم كذلك ايضا يراقبون حتى يعرفوا أنها غربت. ثم يراقبون الشفق ثم يراقبون الفجر ففيه صعوبة صعوبة عظيمة لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون لا يتولون الأذان لا لأن فضله أقل من الإمامة ولكن لأنهم مصون بما هم فيه عن الأذان وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فضيلته لأن الناس لو يعلمون ما فيه ما في النجاه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا سبحان الله تعرفون معنى هذا؟ يعني لو يعلم الناس ما في النجام من الفضل والأجر لكانوا يطبقون جرع أيهم الذي يعلم بينما الناس الآن مع الأسف يتدافعون إذن فلان إذن يفلان إذن يفلان إذن قواهل ما صوتهمه بجي يمكن صوتي يسمع اللي عنده ما هو راح يأذى الناس من بعيدين لكن الشيطان يثبتهم عن فعل الخير وها هو النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو لم يجدوا الا ان يستهموا عليه من يطلبون جرعه ايهم ليؤذن لا استهموا فاذا كنت في رحله ان تحرص على ان تكون انت المؤذن لكن معلوم ان الرحله لها امير الرحله سواء سفر او نزهه لا بد ان يكون هناك امير فاذا رتب الامير شخصا قال انت ياكل انا المؤذن فليس لأحد أن يتقدم ويؤذن لأنه صار مؤذنا راتبا وكذلك إذا قال أنت الإمام لأحدهم صار هو الامام ولا أحد يتقدم عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه وفق الله جميع ما في الخير والصلاح. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل الأذان عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس آناق يوم القيامة رواه مسلم وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاصع ان أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنك للصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري <تصفيق> هذان حديثان ساقهما المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين في باب فضل العذاب عن معاذنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال المؤذنون اطول الناس أعناق يوم القيامه اذا بغيت الناس فإن المؤذنين يكون, يكون لهم ميزه ليست لغيره وهم انهم أطول الناس أعناقا، فيعرفون بذلك تنويها بفضلهم وإظهار لشرفهم، لأنهم أي المؤذنين يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عز وجل وتوحيده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والدعوة إلى الفلاح وإلى الصلاة وإلى الفلاح يعلنونها من الأماكن العالية، فلهذا كان جزاؤهم من جنس العمل أن تعلوا رؤوسهم وأن تعلو وجوههم التي يتكلمون منها بهذا الاذان وذلك باطاله عناقهم يوم القيامه وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكون مؤذنا حتى لو كان في نزهة هو أصحابه فإنه ينبغي أن يغادر لذلك وقد سبق في الدرس الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهم وكذلك من فضيله الاذان ما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من, ما من انس ولا جن ولا شيء يسمع صوت المؤذن الا شهد له بذلك يوم القيامه وهذا ايضا من, من فضائل الاذان أن صاحبه يشهد له يوم القيامة بأنه من المؤذنين تنويها بفضله وبيانا, وبيانا لثوابه فالحاصل أن الأذان له فضل عظيم وأنه ينبغي للانسان أن يكون مؤذنا إلا أنه إذا كان هناك مؤذن راتب فإنه لا يحل لأحد أن يتجاوز ويؤذن عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك يعني لا تظنوا أن الإنسان ينبغي له مفادي في المسجد ويؤذن قبل أن يحتوى المؤذن الراتب لأن هذا عدوان عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه والله مصر.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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا تودي بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التشويب أقبل حتى يفتر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيله فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعب من عباد الله وأرجو أن أكون أناه فمن سأل لي الوسيلة خلت له الشفاة رواه مسلم إنها في الحديث أيضا في فضل قبع منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا أذن المؤذن أجبر الشيطان وله براء كراهه أن يسمع ذكر الله عز وجل وهذا هو معنى قوله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يخلص عند ذكر الله عز وجل ويختفي ويبعد لأن الشيطان أكره ما عنده عبادة الله وأبغض ما عنده من الرجال عباد الله وأحب ما يحب الشرك بالله عز وجل والمعاصي لماذا؟ لأنه يأمر بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فيحب من الناس أن يأتوا ما أمر به ويكره منهم أن يأتوا ما أمر الله عز وجل. فإذا أذن المؤذن ولا وأبعد عن مكان الأذان حتى يخرج بعيدا عن البلاد لئلا يسمع الذكر. فإذا انتهى الأذان أفضل. حتى يغوي بني ادم فإذا ثُود بالصلاة يعني أقيمة الصلاة في حال الإقامة أيضا يولي ويغذر ثم إذا فرعت الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يعني يحول بين المرء وقلبه في صلاته. يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا يذكر باشياء نسية حتى لا يذيكم صلب وهذا أمر يشهد له الواقع فإن الإنسان احيانا ينسى أشياء فإذا دخل في الصلاة فتح الشيطان عليه باب التذكر حتى جعل يذكره ويذكر أن أخ جاء إلى أبي حنيف رحمه الله وقال له إنه استودع وديعه يعني عظيما ونسعا فقال له اذهب فتوضى وصلي رفعتين وسنذكره ففعل الرجل توضأ دخل صلي فذكره ذكره يا الشيطان وهذا أمر شهد له الواقع وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى بيان فضل الأذان وأنه يطرد الشياطين ولهذا استحب كثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن في اذنه حتى يطرد الشيطان عنه وبعض يقول يؤذن في اذنه حتى يكون أول ما يسمع ذكر الله عز وجل وعلى كل حال فالاذان يطرد الشياطين ولكن هل إذا أذن الإنسان في غير وقت الاذان هل يطرد الشياطين الله أعلم لكن ذكر الله على سبيل العموم يطرد الشياطين لأن معنى الخناس الذي يخلص عند ذكر الله عز وجل أما الحديث الثاني ففضيلته أنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله إذا قال أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله إلا حي على الصلاة حي على الفلاح فلا نقول لأننا نحن مدعوون والمؤذن داعي فلا صح أن نقول حي على الصلاة وهو يقول حي على الصلاة لكننا نقول كلمة الاستعانه وهي لا حول حول ولا قوة إلا بالله إذا قال حي على الصلاه نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه الكلمه تعني أننا عزمنا على, على الإجابة يعني نجيب ولكننا نستعين بالله عز وجل ولهذا أقول إن هذه الكلمة كلمة في استعانه تعين الإنسان على أموره إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله تعين الإنسان على أموره وعلى, وعلى صلاح أحواله ولهذا قال الرجل المؤمن في قصة, صاحب في قصة صاحبين جنتين قال لصاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني لكان خيرا لك ولا سلمت جنتك من التلف فهذه الكلمة كلمة عظيمة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس أبي موسى رضي الله عنه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال المؤذن في على الصلاحي يا أفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال في أذن الفجر الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم كما يقول واذا قال الله الله اكبر كنا الله اكبر واذا قال لا اله الا الله كنا لا اله الا الله ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل على محمد فان من صلى عليه مره واحده صلى الله عليه بها عشر ثم نسال الله له له اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وابعثه ما قام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد فاذا صلينا على النبي وسألنا الله له الوسيله حلت له الشفاعه حلت لنا الشفاعه يعني شفاعه النبي صلى الله عليه وعلى اله يعني صرنا من اهل الشفاعه الوسيله ما هي الوسيله ترقته في الجنه عاليه الا ما يقول لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأرض أن أكون أنا هو وهذا الرجاء إن شاء الله تعالى سيكون محققا سيكون محققا لأننا نعلم أن أفضل الخلق عند الله محمد عليه الصلاة والسلام ولأن أمة محمد تدعو الله تعالى بذلك بعد كل اذان والدعاء بين اذان والإقامة لا يرد كل الأمة تقول اللهم آت محمد الوسيلة وجدير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا دعت الله عز وجل أن يعطي محمد الوسيلة أن يقبل الله منها ولهذا قال أرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه إذا ينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول حتى لو كنا نقرأ اقطع القراءه لا تقل واجب المؤذن واذا فرغت اقبل على قراءته واختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا كان الانسان يصلي هل اذا كان الانسان يصلي يتابع المؤذن ويجيب المؤذن فقال الشيخ الاسلامي بن تينير رحمه الله نعم نعم ولو كنت تصلي تابعه لان, لأن الاذان ذكر لا يقول الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ولم يستثن حال من أحوال ولكن أكثر العلماء يقولون إذا كنت تصلي لا تجي في المؤذن لأن الصلاة فيها شغل يعني شغل خاص بالصلاة والأذان طويل يعني يشغلك كثيرا أما لو عطست أن تصلي فقل الحمد لله ما في ماهي لان كلمه واحدة ما, ما تشغلت عن الصلاه لكن اجابه المؤذن طويله فلا تجب المؤذن ولكن إذا فرات من الصلاه فاجب المؤذن لانك سكت اشتغالا بصلاتك كذلك إذا كنت على قضاء حاجة يعني إنسان يبول او يتغوض واذن وهو يبول او يتغوض فلا يجب المؤذن لان هذا ذكر لكن إذا فرق وخرج من المحاط أجاب المؤذن وقيل بل يجيب بقلبه يتابع المؤذن بقلبه لكن هذا فيه نظر لقول الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول والمتابعة بالقلب ليست قولا كذلك لا لو سمعت عدة مؤذنين فهل تجيب كل مؤذن؟ أو من أذن أولاً فتابعه واسكت نقول أما إذا كان المؤذنون يؤذنون بصوت واحد بمعنى أنهم يبدأ الثاني قبل أن يتم الأول فأنت اشتغل بالأول وكمل معه والثاني لا تتابع لانك مشغول بإجابة الأول أما لو بدأ الثاني بعد انتهاء الأول فتتابع يعني مثلا لو لما كمل المؤذن الاول الاذان سمعت مؤذن بدا من جديد فتابع لأنك على خير وهذا داخل في عموم قول الرسول عليه الصلاه والسلام فقولوا مثل ما يقول المؤذن لكن العلماء رحمهم الله قيدوا هذا بما اذا لم يكن قد صلى فان كان ابدا وصلى ثم بعد ذلك سمع أذانا قالوا فلا يجب لأنه غير مدعو بهذا الأذان أدى ما فرض عليه فلا يحتاج إلى أن يتابع المؤذن ولكن في هذا القول نظر لأنهم مخالف لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقول مثل ما يقول المؤذن ولم يستثن شيئا وقوله إنه غير مدعوم بهذا الأذان نقول هو الآن غير مدعو بهذا الأذان لكن في المستقبل لا بد أن يجعل للصلاة والأمر الأمر هنا سهل نقول أجب المؤذن ولو كنت قد صليت وأنت على خير ولا يضرط شيء والله موفق إجابة المقيم ربما تأتينا شرق المستقبل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 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيله والفضيلة وابعته مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم وعن نسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن من هذه حديث بقيه باب فضل الاذان ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين منها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومنها من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاة القائمه آت محمد للوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وأكى إنك لا تخلق المعاد ومنها اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ومنها أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فأما الحديث الأول فقد سبق الكلام عليه أنه ينبغي الإنسان إذا سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال المؤذن حي على الصلاح حي على الفلاح فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأما الحديث الثاني من قال حين يسمع النداء يعني وفرغ المؤذن كما دل عليه الحديث السابق إذا فرغ المؤذن فانك تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمة آت محمد الوسيله والفضيله وبعثه مقام محمود الذي وعدته انك لا تخرج الميعاد اللهم رب هذه الدعوه التامه هي الدعوه إلى الصلاه والى الفلاح لأن ذلك من أسم ما يكون من الدعوات والصلاة القائمة يعني الصلاة التي ستقام لأن النداء إعلام بدخول وقت الصلاة آت محمد الوسيلة والفضيلة يعني أعطه الوسيلة وهي درجة في الجنه أعلى ما يقوم من درجات الجنة وهي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والفضيلة يعني الميزة والرتبة العالية على غيره عليه الصلاة والسلام وقد حصل له ذلك وابعثه مقام محمودا الذي وعدته وقد وعده الله ذلك في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمى فإن الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يوقون في ذلك الموقف العظيم الذي مقداره خمسون ألف سنة في صعيد واحد يسمعهم الجاع وينفذهم البصر عاريه أجسادهم حافية أقدامهم شاخصه عيونهم لا يكون لأنفسهم نفعا ولا ضرر يفر المرء من أخيه وامه وأبيه وصاحبته وبنيه الشمس تدن منهم قدر ميل ولا هناك عوج ولا أمت ولا ظل ولا بناء ولا شيء فيطلبون من يشف لهم إلى الله فياتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقوم ويشفع في هذا المقام يحمده الأولون والآخرون لأن الناس كلهم في هذا المقام فإذا تعذر الأنبياء الكرام الكبار رهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم أبو البشر ثم قام هذا النبي الكريم فشفع إلى الله فهنا يحمده الأولون والاخرون وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل ثم إن هذا الحديث رواه البخاري إلى قوله الذي وعدته لكن قد صحت الزيادة إنك لا تخلق الميعاد فينبغي أن يقولها الإنسان لأنها صحيحة ولأن هذا دعاء مؤمنين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخصنا يوم القيامة إنك لا تخلق فوجه الله على لا يخلق الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته جل وعلا وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب من الواعد وإما أن يكون عن عجز منه والله جل وعلا أصدق القائلين وأقدر القادرين فوجد سبحانه وتعالى وعد نبيه في قوله عسى أن يبعثك ربك مرقم محمودا وهو جل وعلا صادق في الوعد قادر على تنفيذه ان من قال حين يسمع النداء من قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله رضيت بالله ربا فهذه تقال اذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وقلت معه فقل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا اما اخر احاديث ففيه الحاء على الدعاء بين الأذان والإقامة وأن الدعاء بين الأذان والإقامة حري بالإجابة فينبغي أن تنتهز هذه الفرصة فتدعو الله عز وجل بين الأذان والاقامه لعل الله ان يستجيب لك اللهم موفر قال رحمه الله تعالى باب فضل الصلوات قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه لعلى الصالحين باب فضل الصلوات الصلوات هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مفتتمة بالتسليم وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي صله بين الإنسان وبين ربه لأن الإنسان يقوم بين يدي الله عز وجل يناجي يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم فيقول الله أثناء علي عبدي مالك يوم الدين فيقول الله عز وجل مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله هذا بيني وبين عبدي نصفي. إهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبد ما سأل محاولة منجاة. ثم هي أيضا أفعال وأقوال كلها تعظيم من هي ما يبدأ الإنسان وهو يقول الله أكبر يعني أكبر من كل شيء أكبر من كل شيء علما وسلطانا وكبرياء وجبروت وكل شيء أكبر من كل شيء السماوات السبع والأرضون السبع في كفه كخرزة في كف أحد يطول له السماوات على عظمها يطيها بيمينه عز وجل ويقبض الأرض على كبرها كقبضه أحدنا بيده على الشيء فليس فليست كل المخلوقات ليست إليه بشيء الله أكبر ثم يناجيه بكلامه ثم ينحني تعظيما له بفعله ويعظمه بلسانه يقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع ثم يسجد وهذا الربط من اجل الفصل بين ركن التعظيم وركن الذل ركن التعظيم هو الرفوع وركن الذل هو السجود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فعظموا أما الركوع فعظم فيه الرب ثم يسجد ذلا لله وخضوعا، فيضع أشرف ما به على مستوى أقدامه التي هي أسفل, أسفل ما به، يضع جبهته على الأرض. ذل لله وخضوعا لله عز وجل ثم يقول سبحان ربي الاعلى تنزيها لربه سبحانه وتعالى عن السفول فالإنسان الآن سفل وجهه في الأرض فيقول سبحان ربي الاعلى فإنما يقول سبحان من تنزه عن السفول فكان أعلى فوق كل شيء جل وعلا فالصلاة عبادة عظيمة نسأل الله ان يفتح علينا وعليكم حتى نعرف قدرها ويدلك على فضلها وعظمها ومحبة الله لها أنه ما من فريضة فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا دواسطة الوحي إلا السراء فرضها الله على رسوله من, من الله إلى الرسول كفاحا كلمه بها وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي ليلة النعرات وفرضها عليه عجدا كبيرا خمسين صلاة في اليوم والليل لأن الله يحبها ولأن ثوابها عظيم يتجزل الرب عز وجل بعباده به ولكن من لطف الله أن الله خفه حتى صار خمس صلوات عن خمسين صلاه اللهم ندفع الصلاة لها تمرات جليلة عظيمة منها ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباء. إن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الفحشاء فواحش الذنوب كالزنا واللوا وما أشبهها والمنكر ما دون ذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن متى إذا كانت صلاة مقامة على الوجه الاكمل ولهذا نجد نجدنا كثيرا نصلي ولا نجد القلوب تتغير أو تكره الفحش أو المنكر بعد الصلاة أو يكون الانسان بعد الصلاة خيرا منه قبلها ما نجد هذا لماذا؟ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن فحش أو المنكر وإلا فكلام الله حق ووعده صدق الصلاة تنهى عن الحشاء والمنكر إذا كنت قد هممت بالسيئة أو كان قلبك يميل إلى المعاصي فإنك إذا صليت إن ذلك كله لكن بشرط ان تكون الصلاة التي تراد منك والتي تريدها أنت لله عز وجل صلاة أكمل ما يكون ولهذا يجب علينا ونسال الله أن يعيننا يجب علينا أن نعتني بصلاتنا، نكملها بقتل المستطاع بجميع أرثانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر قال بعض السلف من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا نسى الله العالمين لأنها ليست الصلاة المطلوبة منا الصلاة المطلوبة منا أن تكون صلاة بمعنى الكلمة كان بعض السلف إذا دخل في صلاة لا يحس شيء. يغيب عن كل شيء إلا عن الله عز وجل حتى إن عروة من رحمه الله وهو من فقهاء التابعين أصابت أحد عضائه آكلة الآكل جروح أنت تقرح حتى تقضي على الجسم كله فقرر الأطباء أن تقطع رجله حتى لا تصل الاكله إلى بقية بدن وكان في الآية الوقت ما في بند فقال أمهلوني حتى أدخل في صلاة فلما دخل في صلاة قطعوا رجله فلم يحس بها، لأن قلبه منشغل مع الله والقلب لنشغل لم يحس بما يصيب البدن انظر إلى الحمالين مثلا حمنوا السجارة أو نزلوا السيارة، فيصاب أحدهم بجرح في يدها أو في رجله مع التحميل ولا يحس به لأنه مشغول فإذا انتهى العمل أحس أحس بالجرح فالإنسان في صلاته لا بد أن يكون مع الله عز وجل لا إذا دخل في الصلاة يذهب قلبه يمينا وشمالا كما هي العادة أنت كثير من ولا تتسلط الهواجيس ولا الوساوس لما لها أصل ولا فرق إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة جاء الشيطان يقول له أذكر كذا أذكر كذا افعل كلا لا تفعل كلا وهذا يقل بالصلاة ربما ينصرف الإسلام ما له مساء الشيء وان كان تبرأ الدم لكن ما له ما أدرك شيئا منه وكان عمر رضي الله عنه يجهد جيشه في الصلاة فأخذ البطلون من هذا أنه لبأ من الإسلام يهوجس بصلاة ووسوس ويفعل ويفرك لأن عمر يجهز الجيش لكن تجهيز الجيش جهاده في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يجوز ان يدخل على الصلاة ولهذا نجد أن الله شرع للمسلمين صلاة الخوف صلاة الخوف فيها أفآل ما تفعل في غير الخوف كما هو معروف لطلاب العلم فعمر رضي الله عنه جهز جيشه في صلاته وهو حاضر القلب لم يذهب قلبه يمينا ولا شمالا لأنه يعبد الله عز وجل وإن كان يجهز الجيش وهو يصل فأنسى الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تنهاه صلاته عن الحشاء والمنكر وأن يتقبل منا ومنكم انه على كل شيء قدير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 وذلك الدهر كله وذلك الدهر كله, كله. وذلك الدهر. وذلك الدهر كله. رواه مسلم بسم هذه الحديث من فضائل الصلوات فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات بنهر غمر جاري النهر الغمر الكثير الماء الجاري معروف يعني ضد الراك يغتسل منه الإنسان في اليوم خمس مرات فهل يبقى من وسخه شيء؟ الجواب لا يبقى من وسخه شيء فهكذا الصلوات الخمس يمحو الله بأن الخطايا حتى يبقى الإنسان طاهرا نقيا من الخطايا ولكن كما أسلفنا فيما مضى أن هذا في الصلوات التي يتمها الإنسان يتمها ويحققها ويحضر قلبه ويشعر بانه يناجي الله سبحانه وتعالى فإذا تمت الصلاة على المطلوب حصل هذا الثواب العظيم أن الله يمحو بها الخطايا وكذلك ايضا من فضائل الصلوات الخمس ان الصلوات الخمس والجمعه إلى الجمعه مكفرات لما بينها ما لم تغش الكبائر يعني ما لم تفعل فالصلوات الخمس تكفر الصغائر لكن الكبائر لا تكفرها فالغش مثلا في المعاملات كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تبرع من فاعله، فقال من غش فليس منه فإذا صلى الانسان الصلوات الخمس وهو غاش فإن الغش لا يكفر لانه كبير من كبائر الذنوب الحلف الكاذب في السلعه يقول والله لقد اعطيت بها كذا وهو كاذب او الله انها من, من النوع الفلاني وهو كاذب هذا ايضا من كبائر الذنوب ثلاثه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحل الكاذب كذلك لو كان الإنسان ينزل ثوبا خيالا فإن هذا من كبائر الذنوب فإنه لا يكفر عنه ذلك إذا صلى بل لو أنزله إلى الكعب الى ما دون الكعب يعني أسفل من الكعب ولو لم يكن خيالا فإنه من كبائر الذنوب فلا يغفر له بصلاته. لو صلى لا يقف له هذا فعل لأنه كبير الغيبة أيضا من كبائر الذنوب فإذا كان إذا اغتاب الإنسان رجلا واحدا فقط بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مثلا فإنه لا فإن صلاة الظهر لا تكفر هذه الغيبة لأن الغيبة من كبائر الذنوب ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد والغيبة هي التي يسميها العوام أسبابها يعني أن يذكر أخاه بما يكره لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما تقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهت والغيبة تختلف آثامها باختلاف آثارها وعواقبها فمثلا اغتياب العلماء أشد من اغتياب العوام واغتياب العلماء الأمراء يعني ولاه الأمور الملك ومن دونه أشد من اغتياب من دونه وبهذا نعرف أن هذه النشرات التي توزع بين الناس الآن نعرف أنها من الغيبة وأن نشرها بين الناس من كبائر الذنوب وأن الإنسان يأتم بها اسما عظيما لأنها توجب أن يكره الناس من يغتيبوا في هذه الأغاق والنشرات وأن يتمردوا على من يغتيبوا فيها وتوجب أيضا إغار الصدور وإحداث الفتن فجوى بالله غيبه لولاة الأمور من أكبر من أكبر الآثام في الغيبه فالذي, فالذي ينشرها أو يصورها ويزعها آثم فاعل كبير أولا بالله عليه إثمها وإثم كل من تأثر بها نسال الله سلامه العافية لأن هذه الأمور لا شك أنها من داخل في الغيبه ذكرك أخاك بما يكره ثم ما مصدر هذا الكلام من قال إن هذا كلام صحيح من يقول هذا إنه صحيح ولذلك يوجد في بعض هذه النشرات أشياء كذب شاهدناها نحن أنها كذب ليست بصحيحه فتكون جامعة بين الغيبة والبهتان والعياذ بالله ثالثا ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق هل تصرح الأمور هل يقلع الناس عما وصفوا به في هذه النشرات ابدا لا يزيد الأمر إلا شدة لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة أولاة الأمور نرى أنه من كبائر الذنوب وأن الإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس لما فيها من انقبار حقيقة الغيبة عليه لأن حقيقة الغيبة ذكرك أخاك بماك وهذا لا شك أنه ذكره من ذكر كأخاك بمياك ثم يتولد على هذه الغيبة مفاسد عظيمة ليست كما لو ارتبت زيد وعمر هذا يكون الأمر على شخصيا لكن هذا يترتب أنه ضرر على المغتاب شخصيا وضرر على الامن لأنه موجب إغار الصدور وكراهة أولاة الأمور فنحن نحذر من نشر هذه الأوراق ونرى أن من شارك في نشرها أو توزيعها فإنه آثم فاعل كبيرة من كبائر الذنوب ولو كنا نعلم أن الأمور ستصلح في مثل هذا لكان الأمر هينا لكن الامور ما تصل ما تزداد الا احتكاك وكراهه لولاك الامور وشر المستطير نسال الله تعالى ان يجازي من حاول نشرها بما يستحق انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاه الصبح والعصر عن ابي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه وعن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلجى النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم